صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين اصرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل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 بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرضت في جنب بالله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكم المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن ملكا فأكون من المحسنين بل قد جاءت كآيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 لهم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاعد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولا ك هو الخاسرون قل أف غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا عملك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون